والروح والريحان يا دائما الترتيل للذكر والتنزيل بشرك يوم رحيل ستفوز بالغفران يا قارئ الآيات في الجمع والخلوات تذهب بك السماء وتنتشلكون يا حامل القرآن يا حامل القرآن يا حامل القرآن, يا حامل القرآن